بل في الجمعة الماضية تكلمنا عن أمر عظيم عن أمر عظيم قدره ألا وهو الصلاة وبينا عظم هذه الصلاة وبينا في تلك الجمعة خطر أو الخطر الذي عليه تارك الصلاة فإذا تساءل الإنسان وهذا موضوع هذه الجمعة. إذا تساءل الإنسان ها أنا قد عرفت خطر ترك الصلاة وخطر هذا الأمر وعظم شأنها فكيف نستقيم عليها ما هي صفتها كيف نصليها بل إن شئت فوسع الدائرة أيها الأخ اللبيب إن شئت فقل إن الإنسان إذا من الله تبارك وتعالى عليه بالاستقامة والرجوع إلى الله جل جلاله إذا من الله تبارك وتعالى على الإنسان بذلك كيف يستقيم؟ هذا سؤال هام خطير جدير بالإجابة جدير بأن يحرص على إجابته المسلم المكلف أنت أيها المكلف وكل الناس مكلفين، كل الناس، كل من بلغ فهو مكلف كافرا كان أو مؤمنا، كلكم مكلفون، أيها المكلف جدير بك أن تعرف إذا استقمت كيف تستقيم؟ إذا استقمت كيف تستقيم إلى الله جل جلاله؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. في سورة هود، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. من هذه الآية، لو سالك سائل، هل الاستقامة، هل الاستقامة تكون بالعقل؟ هل الاستقامة تكون بالذوق؟ هل الاستقامة تكون بالوجد؟ هل الاستقامة تكون بالمزاج؟ هل الاستقامة تكون بالهواء؟ الجواب فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير إذا أيها الأخ الحبيب إن الاستقامة ليست مزاجية إن الاستقامة ليست ذوقية ولا وجدية ولا عقلية لا والله كلا وألف كلا بل إن الاستقامة شرعية إن الاستقامة كما خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الآية السابقة وخاطب عباده المؤمنين ونحن من عباده المؤمنين ونسأل الله تعالى أن يحشرنا على ذلك فاستقم كما أمرت فاستقم كما أمرت في كل العبادات وعلى رأسها التوحيد الذي تكلمنا عنه مع التقوى توحيد تستقيم كما أمر الله الصلاة تستقيم كما أمر الله عز وجل ثم الزكاه قرينتها تستقيم كما امر الله عز وجل ثم الصوم تستقيم كما امر الله عز وجل ثم الحج تستقيم كما كما امر الله عز وجل وهكذا في سائر الشرائع شريعة الله في سائر العبادات من شريعة الله تبارك وتعالى تستقيم كما امر الله لا بالهوى ولا بالمزاج ولا بالعقل احفظوها رددوها مع الشريعة حتى في المناقشات إذا ناقش شخص مبتدعا قل له يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ليست القضية إيش؟ مزاجية ليست القضية مزاجية بل تستقيم كما أمر الله تبارك وتعالى وإن العبادات كلها إنها تقبل من العبد بشرطين اثنين إذا ذهب أحدهما سقط العمل ورد العمل ولم يقبل منك شرطان اثنان في كل العبادات إذا أردت لعملك أن يقبل من الله جل جلاله لا بد أن يحتوي عملك على الشرطين الأول الإخلاص والثاني المتابعة، الأول الإخلاص، والثاني المتابعة، وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء متابعين متابع وش المتابعة؟ المتابعة أن تكون عباداتك كلها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ذوق؟ نرجع والأهوال ولاهو عقل ولاهو هوى لا هذا لو كانت القضية بالرأي لكانت الشريعة شرائع لكانت الديانة ديانات لكانت العبادة عبادات واحدة لكانت العبادة واحدة عبادات لكان هذا يجر وهذا يجر عقلك يختلف عن هذا عن هذا عن هذا عن هذا لكن ميزانها المتابعة الأول ميزان داخلي الإخلاص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 فحطره النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر إلى ما هاجر إليه دنيا فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا شرف الإخلاص والثاني المتابعة ميزان الظاهر الآن هذا الميزان هو ميزان التعامل أيش مع المخلوقين هذا الظاهر هذا اللي يقولون عنه أيش لنا الظواهر والله يتولى السرائر الظاهر هذا على عبادتك فيما يحكم عليه الناس إيش هو أن تكون على المتابعة أي أن تكون على سنة نبي نبينا صلى الله عليه وسلم دليله قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أمنا أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها الصديقة بنت الصديق كما يسميها مسروق بالأزغ رحمه الله تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وذيك أوسع الأولى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أبدا إذا ابتدعت ويش قابله؟ البدعة إذا ابتدعت في دين الله ما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن بدعتك هذه مردودة, مردودة عليك فهو رد أي مردود عليك ما يقبل شرطان جمعهما ما سمعتم من الآية اللي بصورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واحد حنفاء المتبعين مستقيمين على شرع الله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا متى فقدت العبادة شرطا من هذين الشرطين ردت العمل عبادته ردت متى فقد شرط, شرط من هذين الشرطين ردت العبادة لا بد من اجتماعهم الإخلاص أن تكون عبادتك لوجه الله وحده لا شركة له والثاني المتابعة أن تكون عبادتك على الطريقة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ولذلك ما تستطيع أن تعبد الله بعبادة تقبل منك إلا إذا كان عندك علم لا بد أن تتعلم كيف تصلي لا بد أن تتعلم كيف تسكي إذا عندك مال لا بد أن تتعلم كيف تحج إذا بغيت تحج وصار عندك استطاعة لا بد أن تتعلم كيف تصوم إذا جاء وقت الصوم الواجب وتريد أن تصوم لا بد أن تعرف أوقاته ما منوعات، ما المحضورات؟ ما المثطرات؟ ولا كيف تصوم؟ معي يا إخوة؟ ولذلك يا إخوة حفظ الشريعة إنما يكون بحفظ, بحفظ هذه السنة بحفظ هذه الديانة كم كم تمنا وتفضل علينا أولئك الرواة الذين رحلوا لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان عن فلان عن فلان والله ما في عقيدة في الدنيا كلها كعقيدة أهل السنة ديانة كديانة أهل السنة تحفظ الشريعة حضارة أوروبا الوسطى هذه قبل 200 سنة 200 سنة, سنة كم ذهبت لكن ديننا محفوظ بالسنة قال ابن مبارك لو للسنة لقال من شاء ما شاء في دين الله صحيح؟ ها الآن كثير من المعتقدات وأنتم تعرفون دون تسمية خزعبلات خرابيط أجلكم الله ترحات خرافات شركيات يدخلونها في معتقداتهم دون سنة دون زمام لكن شريعتنا الله لما قال بعض الزنادق قرار أن يقتل أظن هارون الرشيد قال رحمه الله قال تقتني وقد وضعت على رسول الله كذا وكذا ألف حديث قال خمسة ألاف أو ألف عن الناس قال, قال, أنا قال تقتني وأنا وضعت هذا من طلح لك كيف تخرجوها؟ يعني أنه يظن أن الدين ضاع خلاص؟ فقال كيف لك ابن مبارك وفلان وفلان ينخلونها نخلا أهل الحديث حفظة أهل الحديث حفظة حفظت السنة بهم السنة محفوظة ما يأتي إنسان لا يدخل ما شاء كيف ما شاء وهذا من مميزات عقيدة أهل السنة يا إخوة أنها محفوظة بالسند إذن شرطان لواحد إنسان دخل المسجد ما صلى. ومع في المسجد وإذا بمديره أو بوزيره أي أمكان برئيسه هو طمعا في فرق عمر ما صلى فشافه فقال لا بد أن يظهر للآن التنسك فدخل وصلى أمامه وصلى صلاة كأنه قرأ كتب الحديث في طريقة رسول يعني الصلاة على طريقة رسول الله ولكنه إنما صلاها لوجه هذا المدير تقبل الجواب لا ما يا ليه فقدت شرطا وهو الإخلاص لم تكن لوجه الله وإن كانت على سنة رسول الله. ولو أن إنسانا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي لوجه الله وبدل ما يسجد ستة ثين سجد سجدة سجد واحدة وبدل ما يركع إلى الأمام ركع إلى اليسار وبدل ما إنه يقرأ الفاتحة في كل ركعة قرأ الإخلاص ومعها سورة أخرى تقبل ما تقبل لماذا لأنها فقدت الشرط الثاني وإن كان مخلصا الشرط الثاني أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عن يتميز بها عقلكه السنة إنها سد أمام البدع إنها سد أمام المبتدعة لا يستطيعون أن يدخلوا في دين الله عز وجل ما شاءوا أبدا يا إخوة شرطان احفظهما الإخلاص والمتابعة حتى تقبل لكي تقبل عبادتك نرجع الآن ونحن نتكلم عن تعظيم قدر الصلاة إن الرجل قد يصلي ستين سنة ستين لا سنة ولا سنتين ولا ثالث عمر أعمار أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الستين إلى السبعين لا يجاوزها إلا قليل إن الرجل لا يصلي ستين عاما ستين سنة, ستين سنة لا يجد من ذلك شيئا لو أنا أقوله قمتم عليه لكن قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنا أقوله بالمزاج الرأي أنا أقول لو قاله شخص دون أن أعرف أنه حديث أستنكر عليه ستين سنة يصلي ثم لا يقبل منه ليه قال إن الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي ستين عاماً ثم لا يجد من ذلك شيئاً. يتم صلاته يتم ركوعه، ولا يتم سجوده أو يتم سجوده ولا يتم ركوعه، ها صلاة باطلة لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كما في الصحيح لما دخل رجل أمام حذيفة من اليمن، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل وجعل يصلي صلاة لا يطمئن فيها ينقر نقرم كما هو حال للأسف كثير من الناس في هذا اليوم يدخل مثل العب على ظهره كأن جبل الرسول كما قلنا في الجمعة الماضية يقول أرحنا بها يا وهذا يقول رحلة منها بس زيحة عن ظهري فقيل وإذا به ينقرها نقرأ تعبت أنت تعبت أنت تعبت تعبت توضرت مشيت للصلاة وجيت لماذا لا على طريقة رسول الله يعني تعبك إذا بهبان نظرة تريد هذا يأتي تعبان وتارك الوقت وتارك العمل وتارك, الشيء وتارك المشغلات الأخرى لوجه الله لكن لما يأتي يطبق يفقد الشرط الثاني يذقل الشرق الثاني إذا به وهذا نراه الله ينقرها نقرا ينقرها كنقر الغراب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تسمن ولا تغني من جوع تسقط صلاة وتقطل يا إخوة يقال له أعد ولذلك لما دخل رجل صحابي اسمه خلاد بن كما دلت عليه رواة ابن أبي شيدا دخل هذا خلاد بن رافع رضي الله عنه وارضاه حديثه مشهور بين الفقهاء بحديث الموسيق في صلاته قالوا إذا سمعتم يقولون حديث المسيفي سركرها الحديث دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فنقرها نقماً صلى صلاة لا طمانين فيها وطمانين ركن من أركان الصلاة كما هو مقرر عند العلماء وكما دلت عليه الشريع الغرهاء أليس كذلك؟ بل فدخل وصلى تلك الصلاة ثم بعد ذلك أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي الان شو تتوقعوا لو تقول له ارجع فصلي هنا يصلي يا لعوته الله يربك افوق لكنه رجع وعاد الصلاة ليس كذلك رجع وعاد الصلاة ثم عاد الثانية السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي لو لا ناس يقولون يقول مسختها كيف يقول لي هالكلام ما رجع فرجع صحابي يا أخواني نقيس أنفسنا بالصحابة انظروا إلى مسارعتهم إلى شرع الله وجل سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا فنصرهم الله ورفعهم الله ورفع قدرهم ورفع شأنهم وها نحن نترضى عليهم من قيام الساعة فرجع وصلى الثالثة ثم رجع وقال السلام عليك رسول الله وعلى وعليك السلام ارجع فصلي فإنك المسر قال ما تكبر قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني ما أحسن غيرها ما عرف ما عارف الله عارف علمني فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذه الصلاة وهذا إن شاء الله الآن أتكلم عنه لعلنا نتكلم عنه إما في الخطبة الثانية أو في الخطبة القادمة في الجمعة القادمة أقول ما تسمعون واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد أيها الإحوة الكرام إن هذين الشرطين شرطان عظيمان في العبادات كلها فاستقم كما أمرت متابعة والإخلاص كما سمعتم وإنما أتي القوم وأتي الناس من فقد الشرط الثاني الذي نريد أن نتكلم عنه لأنه قلما تجد شخصا أقبل على الله عز وجل إلا والشرط الأول موجود الإخلاص خاصة في الزمن هذا بعد ضعف الإيمان إيش قل النفاق لأن القاعدة إيش القاعدة عكسية ولا طردية القاعدة طردية إذا قوي الإيمان كثر المنافقون يخبون إيش يخبؤون زندقتهم خوفا من سيف الإسلام خوفا من سيف الديانة تما من الدين خوفا من الديانة خوفا من ولي الأمر كل ما قوية الدين كلما كثر النفاق إذا كان هناك منافق ولذلك في العهد المكي ما في منافقين شرك وإيمان لكن في العهد المدني لما ظهر الدين وقوي في المدينة لا كان هناك منافقون أخبر عنهم الله عز وجل وآخرون ما أخبر عنه لا تعلمه كما أخبر الله عز وجل فالشاهد بارك الله فيكم نحن إذن نقول يا إخوة بهذين الشرطين بهذين الشرطين الشرط الثاني متابعة الشرط الأول إخلاص قلما لني نسيت قلما تجد الإخلاص قلما تجد شخصا أقبل على الله عز وجل وما عنده الإخلاص كلها تريد وجه الله إذا هو كلام مقبلا حقا على الله لكن من أين يؤتى الناس من أين تظهر الحرافات من أين تظهر البدع من أين تظهر الخرافات إنما تظهر أيها الكرام من مخالفة الشرط الثاني من فقد الشرط الثاني وهو أن تكون عبادته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي بعبادات مخترعة يأتي تارة يعبد الله بالمشي تارة يعبد الله بالهز تارة يعبد الله إلى آخره والبدع كثيرة وكثيرة جدا لسنا بصددها الآن لكن إجمالاً نقول إنما يأتي الخلل في عبادة المتقرب إلى الله عز وجل من هذا الشرط أنه ما يبحث عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم وكم من الناس يعبد الله سنين طويلة كما سمعتم بالحديث ها ما يأتفت لطريقة رسول الله وإنما وتي في خلله من هذا ما سأل, ما سأل؟ لماذا لا تسأل؟ ولذلك العلماء العلماء مرات وأكثر من يشير إلى هذا أو ينبه عليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كثير من فتاوي اليوم موسم مثلا نفترض موسم الحج اليوم وإذا بيساءل يسأل يقول أنا والله قبل عشرين سنة حجاجت وفعلت كذا حج صحيح عشرين سنة الآن جيت تسأل ليه دينك رخيص لا إله إلا الله ألا تحفظ دينك تأتي يوم القيامة تسأل عنه ما زلت محرما كيف ما زلت محرما كيف لماذا لم تسأل وحين إذن نقول يا إخوة ينبغي للمتقي أن يجاهز التقوى فإذا جهز التقوى وجد المخرج. لا تجاهز المخرج ثم تسأل عن التقوى لا تفعل الفعلة وما تدري هي معصية ولا طاعة ثم تقول أنا سويت كذا وكذا وكذا وش حكمه لا يا أخي لا فلتكن إنسانا حريصا على دينك على جنتك قبل أن تقدم لا في تجارة ولا في عبادة ولا في معاملة إلا بتسأل عنها يا شيخ فلان اسأل الموثوقين انظر في الكتب الشرعية الموثوقة يا شيخ فلان فعنته كذا أريد أن أفعل كذا وكذا ما حكمه؟ هذا يا إخوة تحفظ به دينك تحفظ به حسناتك تأتي يوم القيامة على بصيرة تعبد الله على بصيرة والهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة على الكتاب والسنة يا إخوة أما أنك إيش تقدم المخرج ثم تسرع التقوى العكس ما تحصل إيش؟ ما تحصل المخرج الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم ومن يتق الله شف قدم التقوى ومن يتق الله يجعل له المخرج أما أنك تجعل المخرج ثم تسعى التقوى هذا يغضب الله عز وجل وهذا يخالف طريقة الحريص على دينه وعلى أن يقبلها الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا هذه الصلاة العظيمة لا بد أن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا سائر العبادات وهذا نجعله إن شاء الله إن عشنا وحينا إلى الجمعة القادمة نتكلم فيها عن طريقة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحوج المسلمين وما أحوج المسلمين لمعرفة طريقة رسول الله في الصلاة وهو القائل كما في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي هذه المتابعة ولا لا ماذا المتابعة هذه المتابعة يتكلم عنها هذه هي المتابعة لرسول الله لطريقة رسول الله وقال في الحج حجة الوداع خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامها صح وللا وهكذا في سائر العبادات إذا صلوا كما رأيتموني أصلي كيف أصلي هذا إذا شاء الرب جل جلاله نبين بإذن الله عز وجل إن حيين وبقينا في الجمعة القادمة أسأل الله تبارك وتعالى يفقهنا في ديننا ويعلمنا من ديننا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو عفوا عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عفوا عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مسلمين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إننا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إن قالوا الاسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اللهم عز اهل السنه يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين اللهم انصر دينك في كل مكان اللهم انصر اهل السنه في كل مكان اللهم انصر اهل السنه في كل مكان اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في سوريا اللهم انصر اخواننا في سوريا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لهم يا رب العالمين اللهم كلهم لا تكن عليهم اللهم كلهم لا تكن عليهم اللهم عليك بعدوهم وعدونا يا رب العالمين اللهم عليك بعدوهم وعدونا يا رب العالمين اللهم عليك بالظالمين الباغين اللهم احصهم عددا وقتهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم وفِّق ولاه امور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين اللهم وفِّق ولاه امور المسلمين لما تحب وترضى اللهم وفِّق امير هذه البلاد لما تحب وترضى اللهم وفِّق اميرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم, اللهم خذ بناصيته إلى الخير يا رب العالمين اللهم خذ بناصيته الخير يا رب العالمين اللهم احفظ الكويت وسائر بلاد المسلمين من كل مضر اللهم احفظ الكويت وسائر بلاد المسلمين من كل مضر اللهم من أراد بالكويت وسار بلاد المسلمين الموحدين شرفا فاجعل كيده في نحري واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم احفظ هذه البلد آمنة سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم احفظ هذه البلد سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم من عليها بالأمن والأمان ورد كيد الكائدين ورد كيد الكائدين اللهم اجمع كلمة أهلها الحق يا رب العالمين اللهم اجعل اللهم اجمع كلمة الم المسلمين فيها على التوحيد والكتاب والسنة اللهم اجمعهم على كلمة الحق يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على المحمدون وصحبه